وَإذاَا مَنْ السَّلِسَانَظُون دَعََب بَغُُ بَدْ إلَ جِثُ مَا إِذاَا خَلََ غُونِ بَْتَم مِن كان يدعو من قبل کو بلو جل لگلی بل سبلی ارت م بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ سو نئی وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا يُرَوْنَ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ والذي پلوین کو سن اون هم أولو الألباب أفمن حقق عليه كلمة العذاب أفأنت تم لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مِنْ مَغْنَى تَنْجِيرٌ مِنْ تَحْتِهَا النَّارُ لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء فيِي الأوضِثُب مَا يُخرجُ بج زَهُعَ مُختَل فَإأَْ راق مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألبان أفمن شرح الله قصدرا قول اللہ رنگ نم متلی ن dee مئی چوقی بی سی ملک لا يشعر وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ نو جب گو میں سل اجولہ سی سور شَكٌّ كَانَ رَجُلًا إِنْسَنًا بَل لِرَجُل هَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الحمد لله